إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعملون الذبَمُنَ ف قين والمُ ف قاتِ والْمُشرركين والْمشركاتِ السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم ولعنهم واعد لهم جهنم وما ساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 أن <تصفيق> لن قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن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 مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنَسَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ومعانم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله معانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو الادبار ثم لا يئدون ولن ينصروا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكم فأن يبنو غمحله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم عرة فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيّنوا عذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية حمية جاهليّة فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون